بسم الله الرحمن الرحيم لإله فقريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ربها الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف